111. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 113. هم يستغفرون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 113. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 114. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي